أ ن ذ ر و ا انه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق ت ع ا ل ى عما يشركون خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين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 هو الذي أنزل موسوعه ن م ا ل ك م م ن ه ش ر ا ب ومنه شجر فيه شجر ت س ي ل ب ت ل ك م به ا ل ز ا س و ا ل م ي ه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 و ت ت س قل قل ا ل قل قل قل قل قل قل قل قل قل ا ل قل قل قل ر ل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل ق ر قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل قل ا ت وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا ن ع م ة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم, فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامه يخديهم ويقول اين شركائك الذين كنتم ت ش قال و ن فيهم ق الذين أ و ت و ا العلم إ ن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ي الذين ن الملائكة ا ل تتوفيهم م ظ فألقوا السلم, فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلاء ن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها ف ل ب ي س مثوى المتكبرين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 من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا, ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعلى الذين من قبلهم فهل على الرسل إ ل ا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أ م ة ا ل رسولا نعبد الله و ا ج ت ر ب ا ل ط ا غ و ت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المكذبين إ ن تحرص على ه د ا ه م فإن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 ف ت ت م ع ويجعلون ا فسوف تعلمون و لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم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 ولكن يوخرهم إ ل ى أ ج ل مسمى ف إ ذ ا جاء اجلهم لا يستاخرون س ا ع ة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب أ ن لهم الحسنى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 بطون أ م ه ا ت ك م لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار و ل ا ف ئ د ة لعلكم تشكرون أ ل م يروا ل ل ط ي ر مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إ ل ا الله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 شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك ف أ ل ق و ا اليهم القول إ ن ك م لكاذبون و أ ل ق و ا الى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفتون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 و ا ح د ة ولكن يضل م ن ي ش ا ء و ل ك ن ي ض ل من يشاء ه ا ء و ل ت س أ ل ن عما كنتم تعملون كنتم ولا تتخذون دخلا بينكم فتزل قدم بعد فتزل بينكم ب وتذوقوا ه السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عندكم ه وليجزين خير ك كنتم عندكم م تعلمون ما إن ن عند ف د وما و الله باق ل ي الذين صبروا أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر ن و و ن اجله